سخرها عليهم سبع ليالي وثمانية أيام من حشوما فترى القمة فيها صرع فترى القمة فيها صرع كأنهم أعجاز نخل خامية